وما لَكُمْ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعتين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعتين من الرجال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القوية الظالي أهلها واجعل لنا من لدنك وليا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القوية الظالي أهلها وَجَعَلَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلَنَا مِن لَّدُنكَ طَيْرًا وَجَعَلَنَنَا مِن لَّدُنكَ